قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل صلاة واتم التسليم ايها الاخوة الكرام ايتها الاخوات الكريمات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمكم جميعا اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم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 ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما إذا تحدث فالكل له آذان صاغية وكأن على رؤوسهم الطير تخرج كلماته من القلب لتسكن في سويداء القلب نحسبه من الدعاة المخلصين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا لا تخلو محاضراته من قصه والقصص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 كتاب أنزلناه إليك مبارك كلام تقيل إذا اخترق شغاف الجنان خفيف جدا إذا ما تجاوز الآذان كتاب أنزلنا إليك مبارك ولي يتشجع أحدنا ويقول لما يا ربي أنزلته مبارك لما يا ربي أنزلته مبارك عشان نقيس وننظر إحنا فهمين صح ولا لخطأ قد يقول القائل يعني ممكن نكون نحن فاهمين تعاملنا مع القرآن خطأ طول هالسنين وأنت جاي تعلمنا الآن لا أنا أعلم نفسي لأني والله حبيبي الغالي وأختي الفاضل صدمت يوم سمعت كلام الله عز وجل لماذا أنزل القرآن والله صدمت يا جماعة وتركت المصحف وقلت يا رب يا ربي علمنا ما ينفعنا لما أنزل الله هذا القرآن لا يغرك حبيبي الغالي إيش أنت فاهم ما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 طيب من اللي قال لي ولك أننا لسنا من هؤلاء الأكثر الذين لا يعلمون تعرف الضمان اللي عندي وعندك ضمان واحد وكل هباء إبليس قال لي وقال لك لست منهم صدقنا جماعة إي وربي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه قال الله اقرأ ما عليك ما, ما انزل لقراءة حرف بعشرها سنات لا كلام ابليس غلط اللي اقنعني واياك فيه السنين كلها قال الله يعدهم ويمني قال انت فاهم ليش انزل القرآن وعلاقتك بالقرآن على ما يرام ورب العليم العلام جل جلال راضي عنك فلا تغير استمر أقرأ بس بدون ما تحسب شيء يعدهم ويمني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أجل ليش أنزل هذا القرآن كتاب آمين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 قلت الله يقول لا متعليل يعني أنزلت هذا الكتاب ليتدبروا ليتدبروا ما قال صوره وأجزاءه وصفحاته لا قال لو ذقته بطعم لو ذقت الطعم بقلبك والله ما تمر آي تسعب عليك أن تعديها من كثر من تحاصل طعمها وسوف نأتي اليوم بإذن الله عز وجل ليتدبروا يقول اللي عنده عقل هذا في خياس رب العالمين يقول اللي الألباب عند الله أنه إذا قرأ يتدبر طيب واحد سيني يقول والله يا ربي أنا أبغى تدبر وأنا ضيعت حياتي كلها أقرأ بس وأسمع بس بس ما حسيت بشي اقرأ اقرأ اليوم من ختم وفي ناس في الجزء العشرين والخمسة وعشرين بس يقول والله ما حسيت بشي يعني انا اقرأ صفحة وراء صفحة وراء صفحة ما في شيء يا ربي ادبر هذه باي عضو عشان استخدمه ثم يفاجئك القرآن, أفلا ينتدبرون القرآن كل التركيز يتدبرون ما في يقرأوه واحنا شغلنا في يقرأوه بليس يقول خلوكم كذا أفلا يتدبرون القرآن أم كلام ثقيل أم أم ماذا يا ربي إذا ما تدبرت إيش المشكلة اللي عندي أم على قلوب يقول المشكلة هنا لسانك تحرك وقرأت كل شيء بس ما حستت شيء أم على ماذا أم على قلوب أقفالوا يعني إذا ما حسيت الطعم القرآن يا ربي عندي مشكلة في قلبي طيب إيش علاقة قلبي بالقرآن الله يقول جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما تغيرت حياته كلها إلا يوم وصل القرآن إلى عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام تخذ خط سير القرآن خط سير القرآن عشان نقيس حبيبي الغالي أنا وأنت واختي الغالية هناك نقيس أنفسنا هل خط السير اللي كان للنبي عليه والسلام هو نفس الخط السير اللي عندي ولا أنا ماشي في طريق غير النبي عليه السلام. نزل بالروح الأمين. شوف السنة. الله يتكلم جل جلاله. ثم ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إما واقف أو جالس يتلقى الوحي. إذا كان على القصوى تقر. تطيح القصوى تحت حتى يمتد عنقها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إذا وصل هنا. إذا وصل آية. عضو فوق عين تقلب نظر في الصفحات أو لسان يتحرك بالآيات أو أذن تسمع ما راح يصير أي شيء تحس خفيف جدا آيات بس قاعد تمر نزل بروح الأمين وين النبي صلى الله عليه وسلم بشفاته وعينيه ولسانه وأذنيه ثم يقول الله عز وجل على قلبك الجزء العلوي كله اللي احنا مشغولين فيه بس قاعدين نقرأ ونعد كم غادينا على قلبك لتكون من المنذرين عشان كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام صار إنسان ثاني تسألو تسألون عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا أمنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا صحنا النوم إيش يسوي إذا جاء يصلي إيش يسوي إيش ضيوف إيش يسوي إذا كان في مشكلة عنده إيش يسوي إذا مع أهله إذا قام إذا خرج إذا سافر قالت تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن. وقولوا للناس حسنا هو يقول للناس حسنا. ولا يغتَم بعضكم بعضات. تقول عمري ما شفت أقتاب. قر قرآن نمشي. النبي الله يقول والكاظمين الغيظ يأتي الأعرابي يشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شوفوا تأثر أو قلوبهم الآثر اللي في في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 عشان تكون أسعد إنسان تعال حبيبي الغالي لن نمر على قصة صورة الجن ولكن سأمر على وإياك على آية قالها الجن لما سمعوا القرآن لما طولد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم خرج هائما على وجهه ما عاد عندها إلا الطائف الخليطة كلها أهل الطائف يدعوهم ثم يلحقونها بالأطفال ويأتي العبد والطفل ثم يرجم النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها ينزف قال لعائشة رضي الله عنها في البخاري يقول فلم أستفق يعني أنا أصل من الهم اللي فيني. قال فهمت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالب ثم وقف النبي صلى عليه وسلم يصلي في وادي نخلة. ما عنده أحد من البشر. وادي خالي. ثم الله عز وجل يقول إن الوادي ما كان خالي. النبي صلى عليه وسلم يشوف الوادي فاضي. والله يقول وأنه لما قام عبد الله يدعو. كاد جو الجن من الشمال والجنوب والشرق كل الكرة الأرضية من الجن جو عند النبي عليه السلام واجتمعوا فيها الوادي يقول الله ويصف المشهد كأنك ترى بالصوت والصورة يقول وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون علمنا يا ربي كادوا يكونون كيف كيف شكلهم كادوا يكونون علي لبدأ ما كفتهم الارض ركبوا فوق بعض فوق بعض وانهم حول النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون شوف التوقيعات اللي وقعوها ولنأسى على قلوبنا اللي سمعت القرآن هم سمعوا مرة واحدة قالوا إن سمعنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الأنس والجن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن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 أجل الله عز وجل يقول لأم ماسكة رضيعها تنتفض خايفة عليه مو زي مرضعات اليوم آمنة في بيتها لا كل ما حرك الهواستار اهتزت وكل ما طرق الباب انتفضت تخاف فرعون يجي يقطع راس موسى قدامها مثل ما قطع رؤوس العالم الصغر كلهم فخايفة والجن يسمعون الكلام العظيم عجيب يقولون فقال الله عز وجل أن أرضي أعطيه الثديك وخليه لا يجوع بس فإذا خفت عليه شوف الكلام العجيب الآن كلام ما لو دخله بكمبيوتر تلقى عطني منطقة ما في منطق فإذا خفت عليه إيش يسوي فيه؟ فأقضي فيه سبحان الله إذا خفت عليه أقضي فأتى يا ربي إذا ما خافت عليه إيش تسوي فيه؟ إذا خافت عليه يقول أقذف فيه ولاحظ ما قال ضعيه ولا قال حطيه ولا قال أنزليه يقول أقذف فيه في التابوت شوف عظيم عجب كلام عجيب ما يتصور أنت تقول واحد تخاف على شيء أقذفه تخاف على عبدك أقذفه أجل إذا ما خفت عليه شيء سوي فيه شوف كلام عجيب أقذف فيه في التابوت يا ربي هو أقل من أن يتحمل إحنا يجينا ناس جماعة في الإسعاف طاح سقط من أمة يعني ما ما قذف فقط سقط ثم نعمل له إشاعة مقطعية نلقى عنده ضمور في المخ سبحان الله أجل يا ربي كيف يتحمل ذو الجمجم الرقيق الرخوة أن يقذف اقذ فيه تبغاهت موته يا رب خائف يموت شوف الكلام العجيب اقذ فيه في التابوت ما مات اقذ فيه في اليم ما مات فليلقيه اليم شوف كلام كل يروع كلام يخوف يلقيه اقذ فيه فليلقه اليم بالساحل يا ربي والله هو أقل من أن يتحمل ربع هالمخاطر قال إذا نجا من قذفة التابوت وقذفة اليم وقذف وقذفة التابوت واليم وإلقاء اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له اللي انت خايف منه أبدأ أخذ البيت اللي انت من تفضى عشان ما يشوفه أبدأ أخذ لو هذا في قصرك ثم الجن من جنين إيش هالكلام ثم قال الله عز وجل إنا رادوا إليك وجعلوا من المرسلين رجع ولا ما رجع رجع يا ولا لا شوف الله عز العظيم يقول يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقي اليم وبالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وإذا كان قادر يعمل شيء لم أقدر من فوق سبع سماوات فليفعل أنا سأعيده ثم تأتي الصاعقة فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق الجن قالوا ما دام الله قادر ينقذ جنين في خضمها المخاطر كلها ويرجع الأمة والله ما ملكوا إلا يقولون فآمنا به يقول ما دام يقدر ما نبغى أحسن من كذا نبغى أحد يؤمننا وصل المخاطر ما عاد نعبد غير الله لاحظ الكلمة وتذوق طعمها قالوا فآمنا به ما قالوا أمنا البعض وبعضا خليه مثلنا يا جماعة ناخذ اللي يوافق هوانا واللي ما يوافق هوان اقتنعوا قناعة تامة أنك إذا أصلحت علاقتك مع رب العالمين أن قاد ينجيك حتى لو كنت في وسط نار فقلنا يا نار والله كلام عجيب يا جماعة بس إحنا ما نحن حصين فيه خلي يصل القلب والله بنحس فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم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 بل اعظم يقول لعمرك يقسم بعمره جل جلاله ومع كل هذا العز وهذا الكرم يقول الله عز وجل في يوم من الايام يفاجئ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل عليه الايات تقول عائشة في ليلة شاتية كان يتصبب من النبي عليه السلام العرق يعرق إذا ونزل عليه الوحي من قوة الوحي شوف الرسالة التي عند النبي عليه السلام الرسالة فيها مفاصلة تغير النبي عليه الصلاة والسلام حياته ومساره وصار يفاصل الناس بعدها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إبراهيم إسحاق يعقوب عليه السلام جميعا إيش اللي أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَإِنْ أَشْرَكْتَ لو تدعو مع الله غيره وحاشا عليه الصلاة والسلام أو تحلف بغيره أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد يحبط عمله الشرك واحد يقول طيب المحاضرة يعني بتكلم الحين عن الشرك احنا كلنا ما عندنا مشكلة في الشرك احنا على التوحيد ما عندنا اي مشكلة شوف النبي مش قال في الرسالة في عند الترمذي يقول يسولف مع ابو بكر رضي الله عنه يقول يا ابا بكر الشرك في امتي, في أمتي اخفى من دبيب النملة السوداء تخيل انت واقف الان نملة مارة عندك تحس فيها من تحس فيها عشان كده يتسلل الشرك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 إيش يعني لا إله إلا الله؟ يا زين هائدة ذوقتها الطعم بالقرآن والله ألقيت المحاضرة جوني ناس قالوا عمرنا ما فكرنا لا إله إلا الله نقولها طيب خلنا نشوف اش قال الله عز وجل قال الله ما قال قل لا إله إلا الله إيش قال؟ فعلم فاعلم إعلم. أنه لا إله إلا الله إيش يعني أعلم أنه لا إله إلا الله؟ انا عارفينها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 وابو جهل يسمع وابو لهب يسمع وعتبة وشيبة وصنائع قريش وافيت تسمع قل لمن الارض ومن فيها بالجبال والسهول والانهار تعال جاهوا يا أبو جهل لمن هذه سيقولون لله كلهم يعترفون ان ارض الله ومع ذلك ما هم فاهمين لا اله, إله الله لا شوف الآية اللي بعدها اكبر منها في السماء قل مَن رَبُّ السَّمَواتِ وَرَبُّ العرشِ العظيم جاوبي أبو جهل سيقولون لله ومع ذلك ساقط في التوحيد في لا اله الا الله يا ربي اعترف ان الارض لك وما فيها لك وكل الناس لك والجبال لك والسماوات لك وانت رب العرش العظيم وكل هذا لا اله الا الله ما فهمها شوف الآية اللي بعدها اكبر من اللي قبلها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 حتى إذا مسهم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون ما عاد يذكرون لا الله ولا عزة ولا أحد ظل من تدعون إلا إياهم ومع ذلك يقول إنه ما ما قبلت من لا إله إلا الله ليه يقول وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِيَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ يا رب وين مشكلتهم مع لا إله إلا الله يمكن نلقى كثير من المسلمين اليوم طايع فيها قال أنهم يقولون أجعل الآلية إلى واحدة ما يبغى ندعو له؟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 أو قال هذه نبيك عليه الصلاة والسلام وسويتها ما أقول والله قالها واحد ما ندري تعال يا جماعة ننفع أنفسنا نحن نبحث عن حق هل إذا يا ربي رحت دعوت من دونك حتى النبي عليه الصلاة والسلام هل يا ربي هذا شرك ولا لا سؤال صريح والإجابة أكثر صراحة منه أوضح من الشمس تعال حبيب الغالي وخلنا نشوف نتعرف على ديننا يا جماعة نعرف إش معنى لا إله إلا الله ما دام القضية منه اعتراف هو خالق ورازق وسميع وكل شيء لا القضية قضية لا معبودة بحق أنا ما أصرف من أنواع العبادة إلا الله عز وجل تعال حبيب الغالي نقرأ هالآيات اللي وراء بعض ونشوف هل القضية شرك أو لا قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ما أعظم تكفى حبيب الغالي اسمعها هالمرة بقلبك في صورة فاضر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 ما يملكون من قطمير؟ يقول شفت النواة التمرة اللي تلفظها متعلق فيها غشاء اسمه قطمير. يقول شفت اللي تدعوه من دوني ما عنده قطمير. صدق الله ولا ما صدق؟ أنت لما تجي تسلف من واحد تقترض مال وأقول لك بتتأخذ من فلان والله فلان ما عنده ولا ريال ولا ديالهم ولا دينار ولا جنيه تروح تسلف منه تفهم الرسالة ترجع. تقدم مدام ما عنده أنيش تعب نفس يروح. صح ولا لا هذا قرآن يخاطب عقلك وقلبك معا طيب إذا عرضت أنك تروح يعني أنت لما أقول لك تقترض من فلان ما عنده شيء لن تذهب إليه إلا في حالتين إما الحال الأولى يعني يكون في عقل السائل شيء أو الأمر الثاني إنه ما صدقني إني أنا يقول يمكن كذاب لا يمكن عنده اللي يقول هو الله عز وجل يقول ما عنده قطمير تعال شوف الآية اللي بعدها شوف خطاب للعقل وحوار قال إنت <تصفيق> دعوم يعني لو ما اقتنعت انه ما يملك وقلت لا يملك رح ادعو ان تدوم شوف الحقائق لا اسمعوا دعاءكم يقول ترى ما عنده قطمير ولو رحت تقعد تقعد عند قبل سنة ما يسمعك يقولوا لا يسمع شوف الخطاب كم من الآية قال الله ولو سمعوا ايش النتيجة النهاية ايش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 وبيجي يوم القيامة بطلع اللي دعا واللي دعي كلهم ويوم القيامة بطلعهم وأصفهم وأخليهم يكلمون اللي دعوهم إيش يقولون يا رب ويوم القيامة يكفرون يطلع الذين قبروا في الأرض ويكفرون أن يجحدون يكفرون بإيش الكلمة هذه ذهبية أحتاجها وتحتاجها حيب بالغالي يكفرون بماذا يا رب نحن نصدقك علمنا يكفرون بدم ولا بعمل ولا بجرم يكفرون بشرككم يقول الله سيخرج اللي دعيتهم ويقول أنت مشرك اشركتني وخليت الله عز وجل ثم قال بعدها كلمتين ما هي كلمتين صاعقتين قال ويوم القيامة شف الفتوى من الله عز وجل يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير شف الواحد الآن وهي يسمع الآيات يقول خلاص يا رب دام ما يملك خطمير ومدام ما يسمع ومدام لو سمع ما لي ومدام هو شرك أنا والله ما أفر له من الشرك أنا يا ربي خلاص ما عند راح أنزل حوائجي بأحد لكن وين أودي حوائجي يجي القرآن يعالج ويطبطب هالجراحة اللي في قلبك وهالفاقة اللي في نفسك أنا يا ربي عندي فاقة و... نعم شو في اللي بعدها يا أيها الناس لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا ولا أسلموا لأن من يفعل هذه الآثعال هو في دهماء الناس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 ابنك اللي يجي يسلم عليك ويخطو الخطى ويقبلك ويتبسم له قلب ينبض ما حركه إلا الذي في السماء والله أنت أفقر من أن إذا وقف القلب أن تعيد مرة ثانية يجون الناس جماع يشوفوا لده يزرق وقف قلبه سوينا له نعاش ما طلع ما طاب فيعلم العائلة كلهم أبوه وأمه يعلمون أنهم فقراء إلى الله مهما ملكوا فالله يقول أنتم الفقراء لكن ليس من تحت الأرض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 أن الله يقول روح غيري عشان ما أرضاك تجيني أنت بالحالك بذنوبك والله ما قالها الله عز جل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا عنده ذنوب الدخل النار لكن زايد قال لا تقنطوا من رحمة أيش الناس الله قال ربكم ادعوني الله جل جلاله يقول وإذا سألك عبادي كل الآيات في القرآن اللي فيها إذا سألك يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل إلا هالآية ما فيها قل الله تكلم على طول مباشرة بدون أحد قال وإذا سألك عبادي إذا جت قضية الدعاء ما بيني وبين عبادي أحد وإذا سألك عبادي عني ما قال قل الله قال أنا بتكلم وأنا بقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيش يا جماعة تكفون خلنا في مصحفنا إذا رح لحد ولا إذا دعاني جماعة دين صافي زلال لا نشوشوا بأشياء ما هي في القرآن ولا في الصنة قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن أضل من افترى على الله كذبا أو كذب بأياته نقول ما في تعال حبيب الغالي نأخذها وياك كحد واحدة يقول يقربون إلى الله نقول على العين والرأس لأن الله قال ولا يأتونك بمثل إلا خلي جود اللي يبغى إلا جئناك بالحق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 والذين اتخذوا من دونه أولياء ليه ما نعبدهم يقول بيقول لك احنا ما نعبدهم هم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يعطون ولا يحيون أجل ليش تنطرح عنده قال ما نعبدهم إلا إلا إيش ليقربونا إلى الله زلفا شوف الآية ما ينهيها الله عز وجل يبين لك الكلام هذا صدق من صادق ولا من كاذب كمل معي الآية عشان نسوي ولا ما نسوي نروح لأحد ولا ما نروح قال الله إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ما انتهت الآية إن الله لا يهدي فيها عدم هداية اذا في مصيبة يا ربي اللي قال هالكلام ما هو ان الله لا يهدي من وكاذب كفار لا والله يا ربي ما نبغى نكون كاذب ولا أبغى نكون كفار يا جماعة كنت انا في امريكا والمانيا وفرنسا شفت العالم يدخل الكنيسة ثم يجي عند القس ويقعد عشان عشان يقربه الى الله زلفا ويتقرب بعيسا جسرنا غيرهم يا جماعة يقول لك خلاص ما يقربون إلى الله زلفة هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونعهل على العين والرأس نتكلم بهذا القرآن قال الله عز وجل وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بينات تقول لك الله ما قال ما قال أدعى غيري أبدا يقول لا تدعوا من دون الله ولا تدعوا مع الله أحد ما أبدا طيب نوع جبتها قال الله وإذا تُتْلَى عليهم آياتنا بينات صافية واضحة أما يجيب المضطر إذا ما راح لحت إذا دعاه على طول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقرآن غير هذا ما عندنا غير أو أبدل أجيب, أجيب لي أدريل غير القرآن لا ما عندنا القرآن لأن الله يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه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 طيب خلس معا نكمل الآية ما احنا رايحين لصورة ثانية بس نكمل الآية ونقفل الأمر هذا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بعدها حرفين احتاج احفظها وإياك بل اغرسها في قلبي وقلبك قل قل عندك كتاب لا تحكم على الناس هذا مشرك هذا مو مشرك لا تحكم عندك كتاب إذا قال لك واحد كذا قل أتنبئون الله شوف قلة الأدب مع الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يقول الله قل له أنت تعلم الله شيء نسي يحطه في كتابه نسي يقول لك في كتابه أو يضربها في صورة من الصور خذ غيري أشفع لك عندي لا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 ولا يفسقون ولا يعملون ولا يجرمون ولا ايش تكفون نفهم ديننا يا جماعة سبحانه وتعالى ما يشركون لما تلقى النبي عليه الصلاة والسلام هالقضية اخذ ينزلها على ارض الواقع يجي واحد اعرابي فرحان بالاسلام تو مسلم ثم يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله رواة الحديث يقولون الصحابة جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فكأنما فقع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حب الرمان طلع وجه أحمر ليش صلى الله ما سوى شيء هو قال أجعلتني لله ندا سبحان الله يا رسول الله ما جعلك لنا ندا بس فرحان أنت رسوله ودخلك معه في كلمة قال قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت تجمع المسألة بسيطة لا والله إحنا ما إحنا فاهمين الجماعة ليش النبي عليه الصلاة والسلام يغير الحرف حرف تفرق والرجل على ابنية طيبة لا الله ع... النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أبعاد الأمور يقول اليوم ادخلني مع ربي وكلمة في واو في واو عط أنا وربي في كلمة ثم بكرة ادخلني معه في عبادة ذي اللي حاصل اليوم بل جاء صحابي مسلم إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فصار كل وفد يجي يقدم متحدث رسمي فقدموا في صحيح مسلم الحديث فقدموا واحد بطل إذا تكلم الكل يسكت إذا تكلم مفوه ثم تقدم بين نبيع سلم ونبيع سلم ينظر إليه ثم قال كلمات أبغاك تقراها بقلبك الحين قال من يطيع الله نبيع سلم ينتظر. هذا خطيب مجهز خطة بيقولها قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى تو بكمل. فالنبي عليه ينظر إليه يقول له بئس خطيب القوم أنت ليش يا رسول الله هو ما قال شيء مشك في مشكلة أعيد لك كلامه يقول من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوا وين المشكلة قال بئس خطيب القوم أنت لا تقل من يعصهما وادخل يعني وربي في كلمة قل من يعص الله ورسوله ليش النبي عليه السلام يدقق في الأمور لأن يا حبيب الغالي هذه أمور عقدية اليوم تدخل الله مع النبي في كلمة، بكرة دخلوا في عبادة، وبعدها يصير العالم الآن. قال الله عز وجل، وأسمع حديث الغالي له القضية الشيخ عبد الله العمودي في الرياض في جدة موكل بقضايا السحر ويقول ليها بنفسه. يقول كل ما مسكنا ساحر هو الموكل بقضايا السحر. يقول كل ما مسكنا ساحر، في التحقيق يعترف لنا.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 ومعروفين بالتجارة وأنا عندي كل شيء لكن أموال فيه قصور فيه سيارات فيه لكن أمر من السين لذة هذه كلها أن أبوي وأمي عجزت اني أصالحهم مع بعض فأنا أبعرض عليك عارم هذا الحجز في فندق فخم وهذا تذكر درجة أولى وبرسلك كل شيء في حال الموافقة باستحذلي القضية هذه ما قال؟ قال الساحر أخليهم في حضن بعض لين يموتون قال طيب والله الساحر يشوف القضية جد الحجز درجة اولى وجاء السيارة الفخمة تنتظر في المطار وجابوه في الفندق فقال للشيخ عبد الله الشيخ عبد الله ما للاحية ال... خلق الله عز وجل لها لصغيرة فقال للشيخ عبد الله جب لي بخور ومدخنة ووقت لطلبات الشيخ عبد الله يقول دخلت عليه في الفندق يقول أخذ جلستني قدامه وأخذ يتمتم والمدخنة قدامه يقول والله قاعدت تهتز المدخنة ووقفت على على ركن واحد يقول ثم الساحر جاء ودخل لي تحت المدخنة وطلع عمل وقال خذ هذا حطه تحت سرير أمك وأبوك وبتشوف اليوم كيف يتعانقون يقول فحطيت الكلب شفيدة قلت لي يا كذاب يا دجال أنا أبوي ميت من عشر سنوات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 التلقي عندهم الجن يقولون عن أنفسهم وفي صورة الجن وأننا لا ندري الجن يقولون احنا ما ندري ثم يجي واحد يقول القرآن يقول لا لا والله يدرون وأننا لا ندري أشر أريد بما في الأرض يقول والله احنا ما ندري ايش بيصير لك بيصير لك بس نقعد نكتب على الكهن ويقول لك تيجي قارئ الفنجال يناظر بناظر في فنجال كذا يقول أنتي بتتزوجين لا يا شيخ كل البنات بتتزوجون إلا ما يرحم رب العالمين أنت والله الظاهر بيجيك مصيبة وكل العالم بيجيهم مصائبك والله صادق الله يقول لمصادر ال الكهنة يقول أنهم يقولون وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم مرب رشدا تكفون نفهم القرآن نفهم حقائق الزحرة والله يطفرون ولا عادي القول ريال ولا درهم ولا دينار سليمان عليه السلام كم قعد مئة سنة قاعد مئة سنة قلبه واقف من مئة سنة وقاعد كده ونفتح عيونه وينظر الجن قاعدين يشتغلون أعمال شاقة سماها الله مهين عذاب في إهانة فقاعد مئة سنة الله عز جل وقفه على العصا وقاع يطالع فيهم وشغالين ساعة ورى ساعة ويوم وخلص الليل والنهار وخلص الأسبوع والشهر ودارت مئة سنة طيب لو الجن يعلمون كان واحد دخل بس طالع قلبه واقف ما في الدماء متجلطة كلها والمخ واقف يقول الله عز وجل ماذا لهم على موته مو السحر والتعبين هذا الجن مصادرهم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 سوين يعقولون يا جماعة؟ السحرة علمك الله إيش يبغون طفرانين ما عندهم شيء. قال الله عز وجل إن السحرة أول ما جوعن في العون قالوا إن لنا لأجرًا تعطينا فلوس؟ طفارة يطرون منكم إني. ولا والله ما عنده شيء. الله يقولك ولا يفلح السحرة يا جماعة العقيدة قاعدة تزعزع تعال حبيبي الغالي كنت في طائرة وجنبي رجل أربي الشاهد إني كنت في طائرة ومعي مصحف. في جيبي وهذا الرجل جالس يقرأ يا جماعة والله العظيم الطريقة يقرأ والمضيف الجبل الكأس الماء ما يطالعها كتاب مع كتاب الظاهر 800 مئة صفحة مدري كم رواية كلها تفاهات كلام بشر وقاعد يقرأ يقرأ ولتعطيه المضيفه ما يلتفت عليها يشرب وقاعد يطالع ما يبغى يضيع ولا لحظة المهم كنت أنا ماسك الكتاب ما قاعد وشفت القرآن في جيبي قلت سبحان الله شفت تركيزه على كلام تافه احنا ما نركز على كلام رب العالمين بهالطريقة اللي قل واحد يقرأ ون ن ن ن ن ن ن ن ن وسمعت أو قرأت آية في حياتي والله يا جماعة ما أنا حافظها والله حافظها بس أول مرة ألمسها هنا يا جماعة أدبتني هالآية أقسم بالله حتى سفرتي هذه والله سفرتي هذه من ثمار تلك الآية بعد الله عز وجل إيش الآية؟ آية تؤدب يقول الله عز وجل وتكفى خلي قلبك معي شوي وتفقد الطير سليمان ويا جمال القرآن كأنه يوريك بالصوت والصورة وتفقد الطير خلص وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن والطير والوحوش كلهم تفقد ثم راح الجهة الطيور بدأ يتفقدهم ثم ناظر فقال ما لي لا ارى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبن عذابا شديدا يقول الله بأن نتفو قال لأهل التفسير أي لأنتفن ريشة وأجعل تحت سياط الشمس حتى تقطعها الشمس وتأكلها لعدواب وهو حي لأعذبن أهو عذابا شديدا أو لأذبحن أو يأتيني بسلطان مبين شوي إلا السواد ينزل من فوق السماء قال فما كذا غير بعيد ثم الهدهد الصغير يتقدم بين دي سليمان والكائنات كلها خايفة تنظر إيش بيسوي فيه سليمان بيقطع رأسه ولا بنتفه قال فقال أحط بما لم تحط بي وجئتك من سبأ بنبأي يقين جاي متقطع على إيش متقطع وأنا قاعد أقرأ كأني هو مرة أسمعه في حياتي إلى أن قال إني قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله طيب وأنت إيش علاقتك يسجدون للشمس وللقمر أحد أرسلك كتاب قال دافع عن الدين لا أحد أرسلك لك قال لك سو خير ولك حسنة لا طيب لك جنة لا أرسل لك رسول قال أدعو لله عز جل لا أجل إيش اللي مقطع قلبك وجدتها يسجدون للشمس إيش علاقتك اللي قلبه هو مرتاح يرجف يقول كيف الناس الله خلقهم يسجدون لغيره سبحانه وتعالى قال يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم يبكون غير الله عز وجل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا تخيل ويقول لسليمان الا يسجدوا لله ليش ايش سوالك الله عشان تحترق لدينه بهالطريقه احنا خلقنا وعطانا اكثر منك ما احترقنا لدينه احنا جانا قرآن ما احترقنا بهالطريقه اللي انت بتحرق عليها احنا نزلنا رسول قال ادعوا الى سبيل ربك وقال من دل على هدى ما احترقنا انت ايش اللي حارقك ان غير الله انه ساجدين لغير الله قال الله شوف شوف شوف الكلام بعلمك الله ايش اللي مقطع قلب هذا هذا يا ابط الله <تصفيق> يسجدون لله الذي الذي إيش إيش سوّالك عشان تتقطع. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يقول تبغى ليش علمك ليش محترق عشان دينه أمر الصحاب الثقال وأنشأها وأنزل الأمطار وشق الأرض شقة ثم أخرج لي الخب اللي تحت الأرض عشان أجي وأأكل ولولا الله ما شبعت كيف ما أدافع عن فعندينا سبحان الله حبتين قمح أثرت في قلبه قال مرضى والله أحد أشوف أحد يسجد غير الله وقعد ساكت ما أسوي شيء وهو اللي مطعمني وهو اللي مشبعني يا جماعة عشان حبتين قمح وعشان عش تذروه الرياح تقطع قلبه أجل إحنا اللي قاعدين في مكيفات وناكل أحسن الأطعمة وأحسن الأشربة ونلبس أحسن الألباس وعندنا كتاب وعندنا كل شيء إيش باقي بيأثر في نفسنا يا جماعة تعرف هذا الهدهد ما عنده صحايف تسجل فيها تدري كم أسلم على يده كم دولة سبأ كلها أسلمت على يد هدهد طيب أنا وأنت عندنا صحائف كم أسلم على يدي ويدك كم تغير من واحد على يدك هذا يجمع قرآن كذا يقطع قلبك يحركك ويحركني ليش طيب الله يقول أنها في سبأ لقد ليش رب اخترت سبأ ليش يقول أنا كنت في سبأ عشان يعلمني الله وإياك ان المغريات اللي تغريني وإياك شاف الهدهد شاف أكثر شيء ممكن ينسيه القضايا المهمة عنده ومع ذلك ما نساه ايش رأى لقد كان لسبئ في مسكنهم آية صف هذا لنا يا رب يقول بلدهم معجزة جنتان يقولون تواقف تشوف جنة عيمين وشمال يعني بيقول لك الله وبيوصل لك الرسالة يقول الهدهد كان في مكان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 ختاما حبيبي الغالي ختاما إذا تركنا كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام والله يا جماعة نظل يقول النبي عليه السلام تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا اليوم يا جماعة جلسة جين رسائل جوال رأى حامل مفاتيح الحرم النبوي أن النبي عليه السلام جاء في المنام وقال قل لأمتك و... ثم ينشرها ويرسلها وأن لم يرسلها بيجي مشكلة وبيموت ولده وبيصير لا شيء والعالم تنشر وتنترجف يا أخي دينك أسهل من هذا راح أسأل اللي أرسلها لك هذا من وين جبته من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه يقول لك لا والله واحد حالم قل له الله ما قال نأخذه من أحلم الناس الله قال عندكم قرآن ما آتاكم الرسول فأخذه أما الأحلام ما هي اليوم ما أكملت لكم دينكم دين كل واحد يعرض عليك رسالة تنشر بس لا حبيبي الغالي كل من لك رسالة قال لك هذا حديث قل له من وين جبته تلقى ما عد الناس ترسل لك لأن العالم قاعد يتخبط يا جماعة في النبي عليه الصلاة والسلام تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام صليت ورا واحد فيه الدول الخليجية صليت وراه يا جماعة لما صليت وراه والله العظيم يا جماعة العشاء حسبتها العشاء مع التراويح كلها عشرين دقيقة والله يا جماعة أنفاس أبغى ألتقط الله أكبر سمع الله أبحمد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 تصلي ورجع صلى قال صحيح هذا الحاجة في البخاري, طيب البخاري حافظين بس ما نسوي المهم شوي قلت لها حبيبي الغالي أنت كنت إذا سلمت مع بعد التستلام في كل ر... بين التراويح إذا سلم كان يقوم وهو قائم رايح المغرفون يقول وصلي لهم واسلم على نبينا محمد قلت لها حبيبي الغالي أنت تقول هذا الكلام مع أنه ما سواه النبي عليه السلام قال الله سبحان الله هو الصلاة على النبي عليه السلام تحتاج إنني إن... إن... هذا خير أقوله في أي مكان قلت له والله حبيبي خير لكن أنت أحسن هذه ولا النبي عليه السلام إحنا عندنا اثنين بتبع واحد زيك ولا زي كل زيني عليه السلام النبي عليه السلام كان إذا سلم يقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله قال لا بس الصلاة على النبي عليه السلام أنت في كل وقت قلت أجل خلاص إذا سجدت بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أبى أقول خروج ربي الفداء وأقول كل خير قال لا قلت طيب ليش لا قال لي أني بيع سلم قال لي هنا قل سبحان ربي العلاق قلت وأني بيع سلم قال لك بعد الصلاة قل استغفر الله ثم شوي قلت له حبيبي الغالي وأنت تقول الكلام كل ما بديت في الصلاة قلت له يعني إجماعة ترى هذا الكلام كله والله يعني إحنا قاعدين نكتب عنه بيع سلم ونتهم عنه بيع سلم أنه دينك مكامل محتاج نكمله لك عشان كذا لما نقول الواحد مثلا بأشياء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 قال لك سبحان الله الشكر يا اخي فيكم انتم معقدين كلمه الشكر تقعد انت تقعد لي عليها والله حبيبي ما اقعد لك عليها انا ما ابغى ابغى دي محمد وضيع عليه الصلاه والسلام اليوم انت تقول لك الحمد ولك الشكر بكره ابنك ناجح يقول ولك الحمد ولك الشكر يحس انها ما تكفي يقول ولك الشكر الجزيل يا رب العالمين بكره البنت ناجحه تقول يا ربي لك الشكر الجزيل اكثر شكر في العالم بعد ثلاث اجيال جينا صلاه ما لها علاقه في لسواه النبي عليه الصلاه والسلام لان فتح المجال لكل من عنده عشان كذا حبيب الغالي دين النبيع السلام غالي عشان كذا حبيبي الغالي اليوم صار الواحد يأخذ اي شيء من كتاب من غير كتاب من غير دليل يجي بس يسوي لو تقول له بيت شعر صوا. مثل اللي جاء قال تعال صل معي واحد من السلف قال بروح للحانات الخمر انت تعال معي لحانات الخمر قال لا يا اخي بروح اصلي تعرف ايش قال اللي بروح الخمر قال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا ما قال ربك ويل لالا سكروا بل قال ربك ويل للمصلين قالوا رحنا لحانات الخمر ففي ناس يكفيه بيت شعرو يجي بعد الموالد يا جماعه من وين ناخذناها النبي سواها ما نسويها طيب ايش صار صار فيها صار في موالد صار فيها كلام مخالف كلام لازم يقول وهذا نخلص فيه الحين. قال قائلهم يا نبي الله ما من ألوذ به إلاك يقول ما عندي أحد ألتجئ إلا أنت ما من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا زلات القدم فمن علومك تكفركز على الكلام فمن علومك الدنيا بأكملها ومن تبعيضها ومن علومك علم اللوح والقلمي وإحنا إذا سمعنا هالكلام الكلام نقول؟ الله أهم صليه وسلم عليك يا رسول الله تعرف الكلام هذا؟ ما الكلام هذا قاعد يقول لك أن الكلام اللي هنا غلط شاهدت الشعر اللي ذكرت لك من شوي يقول أن الكلام هذا كله كلام فاضي ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إذا جاء لك أحد بشعر تعال عرضه على كتاب الله عز وجل شوف الله يرسل جبريل ويقول للنبي جبريل قل للنبي عليه السلام قل له كلمة قل إيش يقول؟ قل الناس من أنت ومن أنا قل الناس مع رفعة درجتك وأنك أحب خلقي إلي قل لهم قدراتك في صورة الأعراف قل لا أملك لنفسي في أحد أغلى عن بيع سلم من نفسه ها؟ ما في شوف الآن يعلمك بيع هذا حقيقتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب مثل ما كان يقول راعي الشعر يقول من علومك اللوح والقلم يقول ابع سلم مو صحيح الكلام هذا ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء يقول لو أني أعلم الغيب وأعلم اللوح والقلم كان أعلم أن الفشرك أخذ الحجر في أحد قبل لا يضربني أبعت لأني أعلم الغيب ما دريت وأنا أعلم الغيب حتى شج رأسي بأبي وأمي عليه الصلاة يقول أنا ما أعلم الغيب فأنت حبيب الغالي تصدق من الكلام اللي يقال في الموالد يقول الله عليه وسلم ما أعلم الغيب واليوم يا جماعة الناس تنطرح عند النبي عليه السلام والنبي عليه السلام يقول تتخذوا قبري عيدا حبيب الغالي يقول المسعود في الصحيحين يا رسول الله أي ذنب أعظم إيش أكثر شيء يكره ربي قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك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 ممكن أن أرسلك تأخذه بس اسأل من وين جبتها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها حياها الله وما كان فيه غيرها لا والله ما نقبل لأن يا جماعة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 جدير وأشكر.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 نريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول رجل إلى الإسلام وسيقوم أخانا المسلم الجديد بالتلفظ بالشهادتين بعد قليل وأمام الجميع فأرجوكم رجاء حارا أن تبقوا معنا وباسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن أحمد على هذه المحاضرة الرائعة بالغد يتجدد معكم اللقاء مع الشيخ خالد الغامدي والشيخ محمود المصري الى ان يحين ذلك الوقت دم دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته